بسم الله الرحمن الرحيم وضحا والليل اذا سجى وادعك ربك وما قلا ولانشم تز من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترما الم يجدك يتيما فاوى وجنك ضال نن فهدا ووجدك